اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد أيها الفضلاء بعد تلك المقتلة العظيمة في صناديد قريش وفي ساداتها تفرد أبو سفيان بزعامة أهل مكة وأبو سفيان هو من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو سفيان ابن حرب ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد منه فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع ولذلك تقدم معنا وسيأتي أنه لما قاله هرقل أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان أنا فأصبح الأمر في مكة لأبي سفيان وأصبح يحرض الناس على الأخذ بالثار وكان أيضا من ابناء الذين قتلوا ببدر مثل عكرمة بن أبي جهل ومثل صفوان بن أمية وغير هؤلاء من لا يزالون موتورين ومبغضين وحانقين على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعضهم يا معشر قريش ان آباءنا وأقاربنا وإخواننا إنما قتلوا بسبب العير التي خرجوا لحمايتها فمن حقهم علينا أن ننفق هذه العير في الإعداد للأخذ بالثار ولغزو محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقر الرأي على هذا فباعوا هذه القافلة وكانت ألف بعير بما عليها من أجل الاعداد لأخذ الثار من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة واستعدوا لهذا الأمر استعدادا شديدا وأخذوا يؤلبون الناس وينضمون الأشعار ويحاولون أن يثيروا حفيظة الناس ويتذكروا هذا الأمر حتى لا يغفل الناس عن, هذا عن هذه المهمة العظيمة وأقسم أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعد شهرين أخذ قرابة مئتين من قومه وذهب خفية إلى المدينة ونزل بأطراف المدينة ليلا وقطع بعض النخل ووجد رجلا من الأنصار وحليفا له فقتلوهما ثم فروا هاربين ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أسرع لإدراكهم, أو لادراكهم وكان معهم كان معهم قد تزودوا بطعام وتمر وتزودوا بالسويق وهو من البر ومن الشعير فلما خشوا ان يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا يلقون ما معهم من الامتعه والطعام حتى يتخففوا ليهربوا وبالفعل تمكنوا من الهرب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة وأخذوا ما وجدوا من هذه الأطعمة بما فيها من السويق وهو أكثر ما وجدوا ولذلك سميت هذه الغزوة غزوة السويق بسبب كثرة ما جمعوا من السويق الذي تركه المشركون حين فروا هاربين كان بالمدينة في بني النظير رجل من اليهود اسمه كعب بن الأشرة وهو من طيق من قبيلة طيب لكنه اخواله من بني النظير امه يهوديه من بني النظير وهو من اليهود وكان من اهل الشرف ومن اهل المكانه كان من اجمل العرب طلعه وكان ثريا وكان شاعرا وقد كره انتصار النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا حتى انه لما بلغه هذا قال احق هذا اقتل اولئك لما قيل له قتل ابو جهل أبو الحكم وقتل أميها بن خالف وقتل قال أحق هذا هؤلاء سادات العرب وملوك الناس لإن كان حقا لبطن الأرض خير من ظهرها يعني من شدة بغضه الانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الصحابة بل خرج إلى مكة بنفسه حتى نزل على المطلب ابن أبي وداعه السهمي وأخذ يذكر قريش أصحاب القليب ورثاهم بأشعار ويحرضهم على الأخذ بالثار ورجع إلى بن النظير إلى مقره وأخذ أيضا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشبب بنساء الصحابة يعني يتغزل بهن ويصف وهذا أمر مشين ولما اشتد أذاه قال النبي صلى الله عليه وسلم مل كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب لهذا الأمر ليث من, اللو... من ليوث الإسلام بطل من أبطال الصحابة من الأنصار وهو محمد بن مسلمة الأوسي وهذا الاسم سيتكرر معنا فهذا الرجل من نوادر الرجال وهو ممن كان يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المهمات الصعبة فقال يا رسول الله أتريد أن أقتله قال نعم فانتدب لهذا الأمر وكان معه أربعة هو خامس خمسة منهم أبو نائلة أو وهو أخو, أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة ومعه أيضا عباد بن بشر الذي سياتي معنا بعض أخبار إن شاء الله فيما بعد ومعهم الحارث بن أوس ومعهم أبو عبس بن جبر هؤلاء خمسة انتدب لهذا الأمر وكان يحتاج إلى خطة محكمة فهو في حصنه وحصنه في بني النظير يعني لا يمكن أن تصل إليه بسهولة فقال يا رسول الله يقول محمد بن مسلمة يا رسول الله إذن لي أن أقول شيئا يعني أنا سأتكلم بشيء قد لا يكون مباح في الأمر العادي لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة يعني لابد يكون هناك من مخادعة ولذلك جاء في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أنه قال إني إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أن أخضر من السماء أحب إلي من أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدع يعني كان يقول هذا في أيام بعض الحروب يقول في حال الحرب ممكن أن أورّي بشيء أو أظهر شيئا وأخفي غيره لكن أما إذا حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن أكذب في هذا أبدا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ومعه فذهب ومعه أبو نائلة حتى دخل على كعب بن الأشرف وكان له بهم علاقة قديما قبل الإسلام كما ذكرت حتى قيل أن محمد بن مسلمة ايضا هو اخوه قال بعضهم هو اخوه أيضا وبعضهم قال هو ابن أختي المقصود أن بينهم وبينه شيء من المودة قديما فدخلوا عليه وتحدثوا عنده ثم قال له محمد بن مسلمة قال إن هذا الرجل قد طلب منا صدقة وإنه قد عنانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قد عنانا يعني قد اتعبنا فأردنا أن تسلفنا وسقا وسقين أو ثلاثة يعني من الحبوب ومن التمر وقال له فيما قال انه قد رمتنا العرب عن قوس واحدة وقد عادتنا العرب وقد يعني اصابنا مثل الحصار حتى جاء عيالنا وأصبح يشتكي اليه فقال أيضا ولا يعني ايضا تملون محمد هذا الذي جاءكم يعني ما الى الان ما رايتم شيئا فاخذوا معه واخذوا يحدثونه بالاشعار حتى اطمئن اليهم ثم قالوا إن معنا منهم على مثل راينا في محمد صلى الله عليه وسلم وإننا نريد أن تسرفنا المقصود بالإسلاف أن يعطيهم طعاما ويتقاضى المال بعد مدة يعني بعد شهرين ثلاثة سنة فقال ارهنوني شيئا أريد ضمان قالوا ما تريد أن نرهنك قال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك النساء وأنت أجمل العرب يعني نخشى أن تفت النساءنا هم الآن يجارون في الكلام قال ارهنوني اولادكم قالوا يعيرون العرب بهذا يقولون لابنائنا رهن في وسق او وسقين ما يستقيم هذا نرهنك السلاح هم يريدون حجه ليقابلوه بالسلاح حتى ما يستنكر اذا راى السلاح معهم قالوا نرهنك السلاح قال نعم ثم واعدوه ثم اتوه في نصف الشهر في ليله مقمره اتاه هؤلاء الخمسه فدعوه ونادوه في حصنه فلبس ملابسه وأراد النزول فأمسكته امرأته وقالت أين تريد أن تذهب قال هذا أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة قالت إن هذا صوت كأنه يقطر منه الدم قال إن الحر إذا دعيا إن الحر يجيب ولو دعيا إلى طعنه ثم نزل فلقيهم وتحدثوا معه ثم قالوا نسير هم يريدون يبتعدون به عن عن بني النظير فلما ابتعدوا قليلا قال له محمد بن مسلم ما شممت مثل هذا الطيب كانه رجل يعني ثري قال عندي أعطر نساء العرب امرأة جميلة متعطرة متزينة قال دعني أشم رائحة الطيب ف. شم رائحة الطيب ثم ساروا ثم قال دعني أعود وأشم هذا الطيب ما شممت مثله ثم قال لاصحابه معه قال شموا شم رائحة الطيب ثم ساروا ثم قال دعني أشم رائحة الطيب فلما أخذ شعره أمسكه بقوة ثم قال عليكم بعدو الله فابتدروه بالسيوف حتى قتلوه، وقبل أن يموت صاح صيحة قالوا ما بقي حصن من حصول اليهود إلا وأوقدوا فيه النار يعني استيقظ الناس من هذه الصيحة فلما تأكدوا أنه قد مات عادوا, إيه؟ عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شيعهم إلى البقيع وقال بسم الله ودعا لهم ثم كان الحالة بن أوس قد أصيب بسبب ضرب السيوف في الليل أصيب في رجله فاحتملوه معهم حتى أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا لما وصلوا إلى البقيع فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد نفذوا المهمة فخرج إليهم فقال أفلحت الوجوه قالوا قد قتلناه يا رسول الله فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على جرح الحارث فبرأ ونفذت هذه المهمة وكان يتوقع من اليهود أن يكون بعد هذا الأمر يكون هناك ردت فعل لكنهم لشدة الذعر من هذه المهمة الصعبة ما تكلم أحد في هذا بل نشرت الذعر في نفوس المشركين واليهود حتى من حول المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة يرسل السرايا بل يخرج حتى في بعض الغزوات أقام مرة شهر كامل حتى يتسامع الناس به و كما قال صلى الله عليه وسلم نصيرت بالرعب شهرا يعني مسيرة شهر فهذه الرهبة التي تكون في نفوس المشركين هي مقصودة شرعا نعود نعود لأهل مكة أرادوا أن يخرجوا بقافلة إلى الشام حان الوقت الذي يخرجون فيه إلى الشام وإذا بسرايا النبي صلى الله عليه وسلم ما اترك لهم مجالا كلما أتى سريه رجع أخرى ثم خافوا من أن تتعرض القافلة لسرايا النبي صلى الله عليه وسلم فاشاروا بأن يسلكوا طريقا جديدة بدل أن يكونوا باتجاه الغرب عن المدينة يكونوا باتجاه الشرق من جهة نجد قالوا نذهب مع طريق جديدة وأخذوا دليلا اسمه فرات بن حيان من بني بكر بن وائل قالوا يدل هذه القافلة وكان القائم على حفظ هذه القافلة هو صفوان بن أمية لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بخروج هذه القافلة فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه في مئة من الصحابة فما فجأ المشركون إلا وجيش المسلمين قد أحاط بهم فتركوا كل القافلة بما عليها وفرقوا وأسرى الدليله فرات ابن حيان وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا هذا الرجل لا شأن له في الأمر إنما أخذه ليدل القافله على الطريق ثم أسرى ثم جرى له الخير بسبب هذه بهذا بسبب هذا الموقف اشتد غيظ المشركين بعد هذه الوقعة وحنقهم على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا في التجهيز للخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل خرجوا في أول شوال قد يكون في آخر رمضان أيضا خرجوا من مكه إلى المدينة وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم واستشار الصحابة في هذا الأمر كان قد رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم قال رأيتوا أن بقرا تذبح ورأيت أن في ذبابة سيفي ثلما جاء في رواية أن في سيفي فلا قال ورأيت اني أدخلت يدي في درع حصينة قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال جمع من اصحابي يقتل ورجل من أهل بيتي يقتل وثلا في اصحابي يعني أن بعضهم سيفر وأني أدخل المدينة وهي الدرع الحصينة ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبادل مع أصحابه الراي أن قالوا نبقى في المدينة لا نخرج فإذا أتونا قاتلناهم بكل ما نستطيع الرجال والنساء والصبيان كل يقاتل بما يستطيع ولكن اعترض على هذا الرأي بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله دعنا نلقى عدونا خارج المدينة كان بعضهم لم يشهد بدرا فيريدون يتشوقون لأن يكون هناك وقعه مثل وقعة بدر قالوا وكان من المتحمسين للخروج حمزة رضي الله عنه وحمزة في غزوة بدر كان قد فعل العجائب بالمشركين كما سياتي معنا أنهم حنقوا عليه هو بالذات ولذلك يذكرون أن اميه بن خلف لما أسره عبد الرحمن بن عوف كما تقدم معنا في غزوة بدر أنه قال من الذي هو معلم بريش النعام يعني كان قديما الشجعان يعلم إما بعصابة أو بريش أو بشيء حتى يتبين أن هذا لا يلقاه إلا الأبطال قال ذاك حمزة قال ذاك الذي فعل فينا الافاعيل كان قتل جمع من المشركين وكان متحمس الخروجه وقال بعض الأنصار قالوا يا رسول الله والله ما دخلت علينا في الجاهلية أفتدخل علينا في الإسلام؟ يعني في الجاهلية ما تمكن أحد أن يدخل علينا في المدينة تدخل علينا بعد أن أسلمن؟ أسلمنا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الأغلبية على هذا الرأي أذعنا لهم وكان ممن وافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ودخل في الإسلام نفاقا ودخل في المشورة لأنه من سادات الخزرج كما تقدم فكان هو يرى أن يبقى في المدينة طبعاً هو ما يريد هذا من أجل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأنه يريد أن يختبئ ولا أحد يعلم ب... بعدم شهوده للقتال ولعله كان يريد أن يحيك مؤامرة أيضاً في المدينة الله أعلم المقصود أنه... أنه كان قاد وافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه في هذا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب السلاح وظاهر بين درعين ثم خرج بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليلبس عدة الحرب تشاور الصحابة وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج لو أن أخذنا برأيه واخذوا يتلاومون فيما فعلوا فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نفعل ما تريد واعتذروا إليه من صنعهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي بعد أن لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل أعداء الإسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة من, من المدينة وكان عددهم ألف, كان عددهم ألف أما المشركون فكانوا ثلاثة آلاف كانوا ثلاثة آلاف ومعهم العدد يعني تخيل قافلة كاملة جهزت هذا الجيش فخرجوا في ثلاثة ألاف من الرجال وثلاثة ألاف من الإبل وقرابة ست من الخيل أو قالوا مئتان من الخيل وبالدروع وبالأطعمة وبالعدد وبالأسلحة وبكل شيء وخرج معهم رجل لا شأن له إلا لإنجاز مهمة واحدة فقط كان وحشي بن حرب كان عبدا مملوكا لجبير بن مطعم بن عدي وكان جبير بن مطعم قد قتل عمه طعيمه بن عدي بن الخيار في بدر فقال له جبير يا وحشي إن قتلت حمزة فأنت حر. يقول وحشي يقول كنت رجلا أرمي بالحربة كرمي الحبشة لا أخطي قال فأخذت حربتي ولا شأن لي إلا حمزة في الجيش وكانوا قد خرجوا أيضا بالنساء قالوا ليحمسوا الناس على القتال يعني جمله من النساء 5 10 امراه او اكثر او اقل الممنة. عدد من النساء لتحريض الناس على القتال اذا هم اتوا ب يعني القوا بكل ما عندهم في هذه في هذه المعركه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش استعرض الصحابه الموجودين في الجيش فمن كان دون البلوغ دون ال عشرة رده فرد عبد الله بن عمر ورد زيد بن ثابت وقيل أنه رد البراء بن عازب والذي يظهر أنه لم يرده لأنه جاء في البخاري أنه قال شهدنا وحدن فدل على أنه شهدها ورد جملة من الصحابة ما لم يشهدوا أحدا لأنهم دون البلوغ يقول ابن عمر قال ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا وعمري أربعة عشر عاما وأجازني يوم الخندق وعمري خمسة عشر عاما يعني في السنه التي بعدها وكان ممن رد رافع بن خديجه فقال يا رسول الله انا ارمي رميا لا اخطي كان يرمي بالنبال فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجازه فقال سمره بن جندب يا رسول الله انا أصرعه قال فتصارع فتصارع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه فأجازهما انظر شباب الصحابه وهم يتشوقون للمشاركة ومن يرد منهم هو يرد وهو لا يريد أن يرجع يريد أن يشارك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يزج بالصبيان الذين هم دون البلوغ في هذه المعركة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وكان المشركون قد نزلوا عند أحد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واختار مكانا بحيث يكون بالقرب من المشركين ويكون في مكان محصن لما تراءى جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين قال عبد الله بن ابي بن سلول قبحه الله قال انك اطعتهم وعصيت امري لا شان لنا في هذه الحرب ثم رجع ورجع معه ثلاثمائه ورجع معه 300 فتبعهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وهو يقول ارجعوا ارجعوا قاتلوا او دافعوا فقالوا لو نعلم انكم تلقون قتالا ما تركناكم فانزل الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان والله اعلموا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فعادوا حتى قال عبد الله بن حرام قال قبحكم الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأراد فرقتان من الصحابة أيضا أن يخذلوا في هذه في هذه الغزوة وهم بنو سلمة وبنو حارثة بنو سلمة وبنو حارثة وبنو حارثة سياتي معنا في في غزوة في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب نادف في الانصار ثم قال نادف بني حارثة وكانوا من اشجع الناس لكنهم كادوا أن يتزعزعوا ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهم بني سلمة سلمه يقال بني سلمة والنسبه اليهم سلمي فهو فكان يقول نحن من الفئتين التي قال الله عز وجل اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما يقول, يقول نحن نفرح بهذه الايه لان الله عز وجل ولينا حتى وان كنا كذبنا ان نفشل لكننا ما فشلنا والله ولينا وهو الذي ثبتنا ولذلك ما تزعزعوا وكان لهم موقف في, في هذه الغزوه وقف النبي صلى الله عليه وسلم في في مكان كان هضاب أحد خلفه والجيش أمامه ولم يبق إلا مكان يمكن أن يخلص منه العدو إلى جيش المسلمين جبل صغير أصبح يسمى فيما بعد جبل الرماه، فانتدب خمسين من الصحابة وهم الرماه الذين يرمون بالنبال وعين عليهم عبد الله بن عين عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ليكون أميرا على هذه الكتيبة كتيبة الرماه وقال لا تبرح مكانكم. إن رأيتمونا ظهرنا على القوم فلا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ثم يأتي معنا إن شاء الله حتى لا نطير عليكم هذه الليله في الدرس القادم بإذن الله تعالى الكلام عن بداية المعركة أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين